سهول على رب <تصفيق> إن I'm just. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa Ibu, hadirin para pemirsa Selamat datang di Majlis Maulid Zimtuduror Di Majlis Ar-Rawdoh Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali Di Majlis ini dalam keadaan sehat sesehahul afiah InsyaAllah yang sehat Semakin sehat, yang sakit Sembuh dari segala macam penyakitnya Selama-lamanya, amin Allahumma Amin Mari kita awali Majlis ini Bagaimana biasa Kita akan bacakan Qasidah uh, bi-bismillah Setelah itu nanti hadiah fatihah Terus kita mulai maulidnya uh, Waktu saya serahkan kepada Ustaz Ali Ma'asum Bismillahirrahmanirrahim يا مولاناددنا الى وانا حمدو على نعما فينا <تصفيق> توسلنا بك كل امر انيا ذل خالك ربي بالأسماء ما وردات في ناصين وما في الغيب مخزوناً مصوناً بكل قداب أنزله دعالا وقرآن شفال الموت بكل طوائف الأملاكنا دعوا بما في غدف ربي أجمعينا وبالهاديث وسلنا ولودنا وكل الأنبياء سليم وآلهم والأصحاب جامع حلب وسلم كل تابعين وبالعلماء بأمر الله ضرا والصالحين أخص به الإمام القطب حقا وجه الدين داج العارفين رقى في رتبة التمكين مرقا قاد الجماعه الشري عدوال يقينا والذكر العايد رسل جض بججل عن القلب صدى لصديقينا عفيفين يدينا يدينا الله تحكيمنا وبه اكتدائنا ولا ننسى كمال الدين سعدى العظيم الحانثة جلع بدين بهم ندعو في إن شاء من ودوام صدره وحفران لقرب المبناه ونخدمها بتحصيل عظيم بحول الله لا يقدر. على إيلام وستر الله مسرول على إيلام وعين الله ناظرة إيلام ونخدم بصلاة على محمد إمام القل خير شابعي اتراحته سيدنا وحبيبنا والشافينا وقدوتنا الى الله سيدنا رسول محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم الى ارواح جميع ابائه وإخوانه من الانبياء والمرسلين وازواجه الطاهرات وامهات المؤمنين واهل بيته وذرياته اجمعين واصحابه والتابعين وتابع التابع لمن تبعهم باحسان الا يوم الدين ثم إلى أرواح تبصادات الصوفية خصوصا منهم سيد الإمام جنات البغدادي وسيد ما أرف القرخي وسيد بشير الحافي وسيد أبي زيد البسطامي وسيد أحمد الريفاء وسيد Abdul Qadir Al Jilani, waseid Abi Madin Al Maghribi, waseid Abi Hasan Ashadli, waseid Bahaudin Akshabandi, thumma ila arwajah misadatina Sufiya, thumma ila arwajah misadatina Al Ainawiyin, khususnya minhum siren Imam Al Muhaajirin Allahumma Dina Isa, waseidin Abu Bidlah bin Ahmad bin Isa, waseidin Alwi bin Abu Bidlah bin Ahmad bin Isa, waseid Al Fiqih Al Mujaddid Muhammad bin Ali bin Alwi, waseid Alhabib Abdul Rahman bin Muhammad Alsakaf, waseidin Abu al Bakar Ssakran, wAlhabib Ali bin Abu Bakar Ssakran, wAlhabib wal Abdullah bin Abu Bakar Alaidrus, والعدرس عليه سيدي فخر الوجود الشيخ ابي بن سالم والحبيب احمد بن محمد وصاحب الشيخ الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى الجفري والحبيب يوسف بن عابد الحسني ثم الى سيدي الحبيب عمر بن عبد الرحمن الله تعالى علي بن عبد الله بارس ثم الى سيدي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ثم الى سيدي الحبيب احمد بن زين والحبيب حسن بن صالح البهر الجفري ثم الى سيدي الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر ثم الى سيدي وحبيبي رحمه بكر بن عبد الله بن طالب الله واصوله وفروعه ثم إلى رصيدي والشيخ وقدوة الله صاحب المولد الامام الحبيب علي بن محمد بن سلحفشي ولي والدي الحبيب محمد بن حسين الحبشي وال ابو علويه حسين الهديل الجفري ومشيخه وتلامذته واخوتي واخواني وزوجتي زنه فاطمه محمد مولى خيله واولادي الحبيب عبد الله و محمد و محمد ال ابو علوي ابو وفرهم ثم الى رصيدي والشيخ وقدوة الله محمد انيس بن العلوي الحبشي ولي والدي زنه ابو خديجه بنت علوي الزوجته ابو بنت طه بن عبد الزهرا ولي والديها عمي علي بن محمد انيس ال ibnu al-Husein Irfan thumma ruh labib Muhammad Najib bin Toha bin Abdullah az-Zaqab Habib Ali bagasag thumma ila rusaydi wajdi Ahmad Abdul Rahman al-Idrusyadi Abdul Rahman bin Husain al-Idrusyadi Ali bin Habsyid thumma ila ruh Habib Saleh bin Ahmad az-Zaqab wa zawjati alawiyyah thumma ila ruh Salman Babungan thumma ila ruh Ya Umar Abdul Mannan thumma ruh Bahya bin Ha thumma ila ruh Muayzirat thumma ila ruh Baymangli thumma ila ruh al الشيخ بن حسين بن محمد شهاب محمد حسين العيدوس وأخي عبد الرحمن ثم إلى روح الحبيب محمد بن عدوس الحبشي ثم إلى أرواح جميع سادة العوينس في جوا ثم إلى أرواح جميع أولياء في هذا البلدة وصيها ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وجميع أموات المسلمين خصوصا من كان في السابق حاضرا معنا في مثل هذا المجلس أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة. وينفون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم ببركات في الدين والدين الآخرة وأن الله ببركات أجمع يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتقبل جميع حسناتنا ويتجوز أن سيئاتنا وأن الله يحفظنا ووالدينا وأهلنا وأزواجنا وذريتنا وأصحابنا ومن له تعالبنا من جميع المعاصي والذنوب الآفات والسيئة والبلايا والفتن منها ظهر منها بطن وأن الله يرزقنا ويكم جميع العافية ودم العافية والشكر على العافية والتمام والعافية العافية من كل آذاب ليه وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوى العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من إباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين وجد الكريم وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا أرزاقا كثيرا طيبا وبركا فيه بدون تابع المشرقهم والله تفعله السلامة الطافق والهداية والرضا والعناية وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا حجة إلى بيت الحرام والسيارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله يرزقنا إياكم جميعا عمرا طويلا في طاعته ما الله تقرأه حسن السلام الطافق الهداية والرضا والإناء وحسن الخاتم عند الموت بعد كل ذلك على هذه النية وعلى كل النية صالحة جامعة نافعة وعلى منوى حبيبي علي خصوصاً فكرة سمت الدولار وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة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 يا ربي صل على محمد اشرف بدر في القعوني اشراق يا ربي صل على محمد يا ربي سلم عليه وسلم يا ربي صل على محمد اكرم داع يدعو إلى الهاك يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ايها النبي يا ربي صل على محمد احل الورى من ذكار واسداك يا ربي يا ربي صل على محمد أفضل من بدك أحقاً يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء دخل يا ربي صل على محمد واجمع من شملي ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل على, يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما كتعواك يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي دعلاي يا ربي صل على محمد وآله ومال للحبيب يعشاك يا سيدنا يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي وذاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلا له السلام رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والضيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وترزت برد العوالم بفراز التكريم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجل الحق في عالم كدسه الواسع تجل ينفظى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكرره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد طولى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناها في مجده وتعالى لاحظته العيون في اشتذته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأده رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الإمتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في التعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فَتَبَارَكَ اللَّهُ مِنْ إِلَٰهِ الْكَرِيمِ بَشَّرَتْنَا آيَاتُهُ فِي الذِّكْرِ الْحَكِيمِ بِبَشَارَةِ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَمَن فَاجَأَهُ هَذِهِ الْبِشَارَةُ تَلَقَّاهَا بِقَلْبٍ سَلِيمٍ فَقَادَهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يه على اله والصلاه عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده تعرب بها لسان عما تضمنه الجنان من التشفيق بها والاذعان تذهد بها في الصدور من الايمان قواعد وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأجهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجاب للمستبصرين سراجا وقمر منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحب الربوبية في مواطن الخدمات لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلّي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصوبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا دلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه النسيق سألت الله ومن قدب الملأ تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول وصف الكمال المطلق والحسن التام والزيد فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به استقراره وموضئ خروجه وقد قضت الأجداد أزالية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستكره في الأسلاف الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في علم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بأشرم عشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فإن تعرب الأكلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما عفته من سر أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم الحادم وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلك بهذه الحذرة الكريمة ولا يجتشوك إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين. فيدخلان في شفاعتي هذا النبي الشافع آمين ويتروحان بروحي ذلك النعيم اللهم صلِّ وسلِّم علي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخلط ما حركته فيه العنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أهسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتجرف بكتابته القلم والكرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه الصورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم. ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق في سنده عن جابر بن عبد الله الأنصار رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن عول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أولى النبينا في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين السلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوه وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن العبد المتلب بالقدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برآية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروز إلى عالم الشهادة إذا بسط على أهل هذا العالم فيضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. Yeah Tuhan, Tuhan. مبارك عليه وعلى آله ومنذ علكت به هذه برة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يسبح ويمسي في صرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقات إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لكريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادتها هذا الإمام ولا متدر الأرض والسماوات متضمخة بإدري الفراه بملاقات أسرف البريات وبروز من عالم الخوف إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور وظهر الله في الوجود بجة التكريم وبسطه في العالم الكبير معدة تسريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أول وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات الأرض ومن فيهن بالترحيم وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تفت وأسند الملائكة بتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والقدرة كشفت كنع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاقا كل نور وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خاص الأمة أي يحضر أن يحضر إلى وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا صماط الممدود Haadirat bi tawfiqillahi sayyidat Maryam wa sayyidat Asia ummahum min al-hoor al-ayni man qasamallahu lana sharqabil qismati wa Asia fa atal waqt alladhi rattaballahu ala huduri wujoodi hadhal mawlood fanfalaga suqhul an amood barizal hamidul mahmud qul inna lillahi gol lamaka saata allah صلى الله وبارك عليه وعلى اله وحين برز سيدنا الله عليه وسلم من بلد امه برز را في انذره الى السماء مؤمنا بذلك رفلا ان له شرفا عنا مجده وسما وَكَانَ وَقْتَ مَوْلِدِهِ سَنِينَ الْغَوْنِ مِنْ شُهُورِ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَمِنَ الْأَيَّامِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَمَوْضِعُ وِلَادَتِهِ وَقَبْرُهُ بِالْحَرَمَيْنِ وَكَانَ وَرَدَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُلِدَ مَخْتُونًا مَقْحُولًا مَقْطُوعَ السَّرَةِ تُولَّدَ ذَانِكَ لِشَرَفِهِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وما بروزه إلى هذا العلم ظهر من الأجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائم فقد ورد عن أبد الرحمن بن عوف عن أمه شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنات رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهلا فَسَمِعْتُكَ إِذْ يَقُولُ رَحِمَكَ اللَّهُ أَوْ رَحِمَكَ رَبُّكَ قَالَ التَّشَفَّاءُ فَضَالَّهُمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى بَعْضِ قُصُورِ الرُّومِ قَالَتْ سُمِّ الْبَسْتُهُ وَعَجَّزَتُهُ فَلَمْ أَنْشَأْ أَنْ غَشِيَتْ لِلدُّلْمَةِ وَرُبٌ وَقُشَيْرِينَ أَيَّامِ لِي فَسَمِّتُوا كَأَيْنَ يَكُولُ أَيْنَ ذَهَبْتَ بِهِ قَالَ إِنَّ الْمَوْرِمَ وَأَشْفَرَ دَنِكَ أَنِّي ثُمَّ أَوْذَنِ الْرَّبُّ وَالْمَنْذُرُ كُشَرِيرَةُ أَيَّ سَرِيٍّ فَسَمِّتُوا كَأَيْنَ يَكُولُ أَيْنَ ذَهَبْتَ بِهِ قَالَ إِنَّ الْمَشْرِقَ قالت فلم يزل الحديث مني عنى بال حتى افتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت سنة من عديم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعدم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين درع وأنه الهدي لصراط مستكيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ali وحيث تشرفت الأسمع بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في عوالم شهادات والغيوب تحركت همة المتكلم إلى نشر محاسن خلق هذا السيد وأخلاقه يعرف السامع ما أكرمه الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصصت به عناية خلاقه فليقابل سامع ما أمليه عليه من شريف الأخلاق بأذن واعية فإنه سوف يجمعه من أوصاف الحبيب على الرجبة العالية فليس يسابه هذا السيد في خلقه وأخلاقه بشر ولا يقف أحد النصرار حكمة الله في خلقه واخلقه على عين ولا أثر فإن العناية الأزلية طبعته على خلق سنيا وأقامت في صورة حسنة بدريا فلقد كان صلى الله عليه وسلم على لقامة أبيض اللون مشربا بحمره واسع الجبين حسنه شعره بين الجمة والوفر. وله الاعتدال الكامل في مفاصله وأضرافه والاستقامة الكاملة في محاسنه وأوصافه لم يأتي بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه ونطقه قد خلق الله على أجمل سورة فيها جميع المحاسن محشورة وعليها مقصور إذا تكلمنا ترى من المعارف والعلوم نفائس الدرر ولقد اوتي من جوامع لك لا يما عن ازهار مثله مصابع البلاغاء من البشر تتنزه العيون في حدائق محاصل جماله فلا تجر مخلوقا في الوجود على مثاله سيد لحكو التبس والمشي الوينا ونومه الإغفاء ما سوى خلق الناس ولا غير محياه الروضة لغناء رحمة كله وحزم وعزم ومقار وعزمة وحياء معجز القول والفعال كريم الخلق والخلق مقسط معطاه وإذا مشى فكأنما ينحض من صباب فيفوت سريع المشي من غير خباب فهو الكنز المدرسم الذي لا يأتي على فحب باب أوصى في مفتاح والبدل التم الذي يأخذ الألباب إذا تخيلت أو سناه لا, لا حبيب يغار البدر من حسن وجهه تحيرت الألباب في وصف معناه فماذا يعرب القول عن وصف يعجز الواسفين أو يدرك الفهم معناه ذات جلت أن لا في وصفها مشارك أو قرين كاملت محاسنه فلو أهدثنا للبدل عند تمامه لم يخسفه وعلى تفرن وصفه بوصفه يفن الزمان وفيه ما لم يوصفه فما أجل قدره العظيم وأوسع فضله العظيم. بارث عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا بر الرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق سهل واللفظ المحتوي على المعنى جزء إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله معا سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقضياء من البرية ومن نشري به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجمد في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السوهى بعنانه وقد امبست القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الخصم كما يحصن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صلِّ وسلِّم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى Amen. Oh. me hey. الذي عمد رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسِم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل للخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة ترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أتوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين وبعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيئ بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالينا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهاد وأدم راية الدين القويم في جميع لطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة وافشف اللهم كربة المكروبين واغضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأغطار وأيدهم بتعيد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين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 Pembacaan sebagian besar dari Maulid Simtuduror sudah kita selesaikan bersama-sama. Semoga kabul diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga jadi jalaran kita mendapat cintanya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, hadirin pemirsa, malam hari ini saya mau ngajak jenengan berbicara tentang dosa. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa. Ya mudah-mudahan sekarang dosa kita sudah habis. Amin, sya Allah. Tapi dalam kenyataan hidup sehari-hari, manusia itu tidak lepas dari dosa. Entah sengaja, entah enggak sengaja, dosa itu kok yo ya selalu muncul. Kenapa gitu? Ya banyak alasannya. Karena ya setannya banyak. Nafsunya ya besar Dunianya ya begitu menggoda Manusia-manusia yang lain yang berusaha memperdaya Ya tidak berhenti-berhenti memperdaya kita Sementara kitanya juga lemah Kitanya kurang gondelan betul kepada Allah Ta'ala Ya hasilnya ya kepleset, ya kepleset, ya kepleset Begitu terus Padahal siapa yang berdosa dan dosanya banyak Sedikit saja bisa masuk neraka Apalagi dosanya Banyak Sedangkan kita gak pengen masuk neraka Siapa yang pengen masuk neraka Coba angkat tangan Pasti gak ada yang angkat tangan Semua orang pengen masuk surga Jenengan boleh praktekan Pergi ke rumah sakit jiwa Segila-gilanya Orang gila kalau ditanya Jenengan pengen masuk surga atau neraka Eda nawakmu ya surga gitu itu orang yang gila sekalipun akan ngomong surga. Kemudian seorang yang ahli maksiat ketika dia bermaksiat ketika ditanya pengen surga atau neraka jawabannya ya tetap surga. Ya perampok ketika merampok, pencuri kita mencuri, pelacur ketika berzina, pemabuk ketika mabuk, penjudi kita berjudi. Kalau duduk ditanya sama orang yang ada di situ jenengan itu Estoni pun pengen bebas warga nempel rokok. Awak mungkin ya aneh. Sopos yang pengen melarben rokok, kamu tu ya aneh. Siapa yang pengen masuk neraka? Enggak ada. Segila-gilanya saya tetap pengen masuk surga. Cuma ingat, pengen itu belum cukup. Pengen itu baru langkah awal. Baru langkah awal. Sekadar pengen belum cukup. Karena itu ada biasanya apostrop tanda bintang gitu ya syarat dan ketentuan berlaku. Jadi, ingin surga, sudah betul. Tidak mau masuk neraka, sudah betul. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Nah, Alhamdulillah kita ini kok kok ya maksiatnya kepada Tuhan yang maha pengasih dan Tuhan yang maha penyayang. Tuhan kita, Allah Rabbul Alamin, satu-satunya Tuhan yang ada di jagat raya ini, punya sifat yang Sebetulnya roda aneh. Sebetulnya roda aneh. Lah wong manusia ini yang menciptakan Allah, yang ngasih rezeki ya Allah, yang ngasih kekuatan Allah, yang maha kuat Allah, yang punya neraka Allah, yang mampu menyiksa Allah. Lah manusianya yang begitu terus yo ya kemakan berani melawan Allah. Allah itu tidak langsung menyiksa, tambah ditawari pengen tak ampuni apa tidak. Mau tidak saya ampuni, mau tidak saya rahmati, ayo mau atau tidak. Justru Allahnya itu nawari maaf gitu. Makanya Allah paling benci kepada kepada manusia yang tidak mau membuka pintu maaf. Jadi Allah paling benci kepada manusia yang menutup pintu maaf, atau kepada manusia yang menakut-nakuti hamba Allah sehingga berputus asa dari ampunannya Allah, sehingga berputus asa dari rahmatnya Allah. Makanya Rasul itu diutus Bashiru wa naziru Dah, diam-diam dulu Kasih kabar gembira, ya ingat-ingatkanlah Ancamannya Allah diingatkan Tapi kasih kabar gembira Kasih yang menyenangkan nyenangkan hatinya Tunjukkan ke surga bagaimana, bagaimana Ampunannya Allah bagaimana Alhamdulillahnya Allah itu seperti itu Maha pengasih, maha pe penyayang Tapi syarat dan ketentuan berlaku Siapa berdosa, belum diampuni Ya dia akan masuk Raka berarti solusinya, jalan keluarnya untuk mendapatkan yang kita penginkan, pengen apa, surga. Gimana caranya biar bisa dapat surga? Lah, uang dosanya banyak, gampang. Solusinya udah ada, selama dosanya diampuni, selesai masalah. Oh, Dosan jenengan sebanyak lautan. Nah, kalau diampuni Allah kan selesai, loh oh, yang punya ampunan Allah kok selesai. Dan untungnya itu ampunan yang punya Allah bukan saya Kalau ampunan yang punya saya Terus saya lihat diri saya ini banyak maksiat Atau saya lihat orang lain kok Maksiatnya Paul seperti lihat jenengan di TV Orang tua nyiksa anaknya misal begitu ya Kok sampai ada orang mutilasi temannya sendiri begitu Mungkin kalau yang megang ampunan itu saya Orang bakal tak ampuni tak lebuk dan rokok si paling ini suara itu Mungkin begitu Untungnya yang punya ampunan itu Cuman Allah subhanahu Wahdah Allah dan Allah tidak pernah menutup ampunannya sampai kapanpun. Ayo dibuka sama Allah. Selama manusia itu masih nyawanya belum sampai di kerong kerongan, belum sampai di tenggorokan, minta ampun diampuni Allah Subhanahu Wataalla. Cuma untuk mendapatkan ampunan Allah syarat dan ketentuan berlaku. Coba kita lihat ni. Saya mau bahas satu saja. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. Coba lihat Allah sayangnya kepada kita. Ngerti kita ini banyak dosa. Bingung kalau dosanya banyak nanti masuk neraka. Kalau enggak dapat ampunan maka Allah tawarkan. Eh cepat cepat cepat cepat. Itu ada paket ampunan. Silakan diambil. Ayo ambil paket ampunannya. Ampunannya silakan diambil. Plus kalau ada paket ampunan itu sudah jadi satu Dengan paket surga Tidak mungkin terpisah Siapa diampuni dia dapat surga Siapa siapa dapat surga Harus dapat ampunan Siapa tidak dapat ampunan Tidak mungkin masuk ke dalam surga Makanya paketnya lengkap Ambil ampunannya Dapatkan surganya Semangat nih kita mau cari ampunan Tapi ingat waiddat lil muttaqin kata Allah ya silakan ambil cuman syarat dan ketentuan berlaku mohon maaf jenengan kekelurahan Mohon minta itu KTP misalnya ya pasti akan dikatakan saya akan berikan KTP tapi syarat dan ketentuan berlaku minta pengantar RT RW dulu ya kan kemudian kakaknya disertakan diser jenengan mau daftar tu yang sekarang BLT dan lain sebagainya itu ya yang asuransi negara nih apa namanya saya juga enggak apal gitu. BPJS, Ibu-ibu nah hafal -ibu tuh ya. BPJS. Yang begitu mau daftar begitu, syarat dan ketentuan berlaku. Enggak asal semua orang daftar warga negara, walaupun warga negara ditawari, tapi enggak semuanya dikabulkan. Punya nik atau tidak? Enggak punya nik, cari nik dulu. Ketemu syarat ketentuannya dipenuhi, maka dia akan dapatkan kartu BPJS tadi. Begitu kan? lah ampunan kata Allah saya kasih ampunan siapapun yang minta saya kasih cuma syaratnya dia harus menjadi orang yang bertakwa. Karena ampunan Allah itu cuma diberikan untuk orang yang bertakwa. Wa lil mutakin. Ini hanya Allah berikan untuk orang-orang yang bertakwa. Lantas siapa orang-orang yang bertakwa? Yang solat belum tentu. Kadang orang solat tapi hatinya busuk. Loh, akibat nganti mati rapa kalau maaf nolai. Okay. Gayanya solat, masya Allah. Solat itu ya memang kewajiban loh ya, harus dijalankan turun Islam. Tapi solat, solat toh itu belum belum cukup menjadikan orang bertakwa. Ya, apalagi ukurannya baduk kosong. Naudzubillah mindali. Ada kiai ini masya Allah ini, ini bukan lagi kosong ini. Masya Allah kan, beliau di samping saya ini. Anda hitamnya luar biasa. Kalau ini betul-betul sujudnya banyak memang insya Allah. Tapi ukuran takwa itu bukan bukan adanya hitam di dahi. Kalau adanya hitam di dahi ukuran takwa. mari kita sama-sama seminggu gosok di lantai. Insya Allah hitam gak Ya Terus nanti orang-orang Afrika akan protes. Afrika protes. Kenapa? Udah saya gosok-gosokkan tetap irangi podoh. Karena kulitnya memang sudah sudah hitam. Saya ingat Degusin pernah mengatakan, Si Mahumfi Wujihim, ya tanda-tanda bekas sujudnya ada di wajah, bukan di dahi. Jadi ayatnya itu bukan Fiji Bahim, bukan di dahinya, tapi di wa, wajahnya. Jadi mestinya kalau hitam itu sebagai tanda bekas sujud, berarti anggota sujud di antaranya hidung, sunnah. Berarti seharusnya hidungnya juga ikut hitam, ya kan? Tapi nyatanya tidak, gitu. Berarti? Ya, Tanda sujud di mana? Ada di dahi, ada di hidung, ada di pipi, ada di bibir, ada di jenggot, ya kan? Ada di seluruh wajah. Wajahnya teduh, wajahnya menyenangkan, karena orangnya memang suka su sujud seperti yang saya terangkan Jumat yang yang lalu, kan begitu? Nah, ukurannya tidak cukup penampilan. Seperti saya ini, misalnya pakai baju putih, rida, kelihatan ganteng. Ya. Oh orang bertakwa ini. Nanti dulu nak no, ganteng, niat pancen. Orang laki, kok ya? apa gitu terus bertakwa nanti dulu nanti dulu ya orangnya puasa Dawud sehari puasa sehari tidak sehari puasa sehari tidak bertakwa nanti dulu belum masuk kategori orang bertakwa belum memang syarat-syaratnya yang pokok-pokok udah terpenuhi tapi ada syarat-syarat tambahan mau mendapatkan kategori bertakwa nah ini ayat menunjukkan syarat tambahan yang banyak orang gagal memenuhinya. Wa iddat lil muttaqin Nomor satu Alladzina yunfiquna Fisarra'i Wadbarra' Dah itu dulu saja malam ini Syaratnya dia bisa Menjadi orang bertakwa Orangnya itu hobinya Sukanya, senengnya Selalu berderma Selalu sodakoh Baik ketika dia itu Dalam keadaan lapang, makmur, Sugih, sehat, tenteram Maupun dia dalam keadaan melarat, susah, miskin, terhimpit, suntuk, sumpek, pol. Tetap dia hobinya sedekah. Saya mau nanya ini. Orang sholat yang model begini banyak atau sedikit? Orang yang puasa yang model begini banyak atau sedikit? Saya ungkap dulu dikit ya. Itu tadi kan baru terjemahan bebasnya. Ya. Jadi kalau memang betul-betul pengen ampunan. Makanya sedekah itu bukan milik orang kaya, sedekah juga bukan milik orang mis, miskin. Sedekah miliknya orang yang butuh ampunan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita butuh ampunan ya Allah, ya ayo sedekah. Lah kalau emang enggak butuh ya monggo kersa silakan. Jadi orang pelit sekalian enggak jadi masalah, paling masuk neraka, gitu aja kok repot. Kan enggak masalah toh? Enggak masalah. Pelit saja boleh. Boleh pelit Ustaz? Boleh, tapi resiko silakan ditanggung masing masing-masing tidak mungkin mendapatkan ampunan Allah jika syarat yang nomor satu ini tidak dipenuhi. Kenapa Allah cantumkan dalam ayat ini nomor satu, bab masalah sodakoh. Sebab ujian iman yang paling susah dipenuhi orang, kalau ada hubungannya dengan f -u -l -u -s, F-U-L-U-S Fulus D-U-I-T Do with B-U-N-D-O Kalau ada urusannya harta, urusannya kedudukan, urusannya yang kita miliki kelebihan urusannya itu dengan pangkat, urusannya dengan duit, maka orang itu takwanya bisa hilang seketika. Betul enggak betul. Betul enggak betul. Makanya ciri-ciri orang yang akan dapat dapat ampunan yang bertakwa, urusan duit gak masalah. Makanya Rasul itu sabdanya rahimallahu an samhan idza ba' samhan idza ashtara. Coba lihat ini. Sungguh semoga Allah merahmati diucapkan kanjeng Nabi. Seseorang dia kalau jual beli enggak pernah ruwet, diapusi yo ya monggo. Enggak diapusi, yo ya monggo. Ya, dia kalau nawar ya sewajarnya, enggak berbelit. Belit. Kalau ditawar ya enggak ngotot. Kira-kira yang nawar pantas dia langsung monggo kerso silakan diambil. Ya kalau dikomplain ini ada cacat ya enggak ngotot, ya langsung dikan Dikanti, samhan Tidak ruwet orangnya kalau jual, jual beli Kenapa? Bondo, duit, fulus Tidak pernah ada dalam hatinya Itu orang yang bertakwa Sehingga dia hobinya Ngasih, hobinya Sodakoh, sarok, wadhorok Makanya ketika Rasul ditanya Sama sahabat Ya Rasulullah, sedekah yang paling Buah, itu yang bagaimana? mestinya kan jawabannya wong sugih sing Sedekahi yo kan begitu ya tapi tidak aneh jawaban rasul justru jawaban rasul ditujukan pada orang-orang yang melarat pol susah pol antas sahih takshal faqra wa ta'mulul ghina sedekah itu paling bagus Abdul sedekah paling utama paling tinggi derajatnya Ketika kamu sedekah, kamu dalam keadaan sehat. Kenapa begitu? Wah, sakit sedekah biasa. Berharap sembuh dengan sodakohnya. Memang sunnah nabi. dawu mardokum bi sodakoh. Kalau ada yang sakit sedekah, biar sakitnya sembuh. Itu sunnah nabi. Biasa, bagus. Tapi itu kelasnya, kelas biasa. Tahzah syahir. Punya uang cuma 5 ribu. Dia sudah angan-angankan ini nanti makan siang pecel lagi ini lima ribu, cuma lima ribu ni makan malam sudah, alhamdulillah kita Ya ada enggak ada yang penting siang makan ni lima ribu. Tapi ketika dalam kondisi seperti itu dia lagi syahih sangat butuh kepada uangnya berat untuk mengeluarkannya. Kok ada orang yang butuh langsung dia berikan, wah PN gitu, enggak mikir makan siangnya lagi syahih. Ya tak salvakro. Sambil mikir sebetulnya Ini nanti 5 ribu kalau saya kasihkan Siang terus makannya panik pecel Gak bisa, gak punya uang Apalagi besok, ini besok saya mau makan apa nih Ini gak bisa ini, besok mau makan apa tidak Tidak bisa, sebetulnya ada rasa Rasa takut nanti siang makan apa Muncul bisikan setan Dan berharap punya simpanan Ini kalau 5 ribu Saya simpenkan lumayan, siang makan Sisanya buat malam Syukur-syukur nanti siang ada yang mati, terus saya ngelayat terus ada makanannya ini ya. Nah ini bisa dibuat nabung sampai malam sama sarapan Pak pagi. Pak Gita. Mikirnya dia itu janji ditabung ya api gitu ya. Orang susah kok. Tapi dalam kondisi yang dia pengen nabung, kondisi yang dia itu khawatir kira-kira siang makan apa, kalau ini tidur makan, dia nekat sodakoh. Ini kata Rasul Sedekah yang paling afdol, yang paling bagus, yang model begini cepat sekali dapat ampunan Allah Ta'ala. Dan ingat, jenengan tidak mungkin jadi ahli sodakoh kalau belum berani nekat sodakoh. Jadi, sodakoh itu harus nekat. Buka dompet yang diambil seribu, itu bukan nekat itu. Jadi kalau buka sodak, buka dompet yang diambil yang satu seribu, itu nekat. Pengalaman nekat saya, saya Jumatan di Masjid Jami Asgaf nasib ya kota amal riling itu kan khotbah jumat terus saya buka dompet nasibnya tuh kok bawanya tuh ratusan ribu semua ya kemudian ada sepuluh ribu ada sepuluh ribu sama ratusan ribu ini ngomong apa adanya setan anti sodako ngomong ingat ingat raudhoh masih butuh banyak ini ngecor belum belum dijalankan semen masih butuh besi masih butuh ya pereng masih butuh blablabla mas ibu butuh jadi cemplongkan saja yang 10 ribu ini setan anti sodako lah untuk sodako harus berani nekat ketika setan ngomong begitu hmm, ben karab mu dudutan sing abang podo abangnya tapi kan beda nilainya yang merah yang mana ya, yang 100 ribu tak ambilnya ya sudah setan nafsu jeniki rodo abot dikijanin kutu kesemen itu orang sak kan begitu mikirnya ya ini justru sedekah dalam kondisi begitu itu sedekah yang paling ba bagus. Pluk, udah masukkan aja. Dah, wes jare pikir, nyoh ke sana kelamaan nanti repot bisa dibuka lagi itu khotam amalnya. Kan? bisa dibuka, dibuka lagi. Nah, kondisi seperti ini sedekah itu butuh ne nekat. Saya akan ambilkan dua contoh cerita. Jadi saya sampaikan ini karena tadi saya khotbah Jumat kok Di bawah itu di hati saya enak. Saya ulang lagi khotbah Jumat saya siang tadi di, di majlis ini. Ada satu sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenengan pasti semua udah tahu ceritanya. Saya cuma mau ingatkan kok. Ketika Kanjeng Nabi kedatangan tamu, terus Nabi utusan ke rumahnya Rasul. Istri Rasul ada 11, meninggal 2, jadi tinggal 9. 9 istri itu rumahnya masing-masing, Rasul kirim utusan, "Coba mintakan makanan karena saya punya tamu biar tamu saya makan." Utusan kembali, "Kanjeng Nabi, Sembilan rumah jenengan tidak ada makanan. Rasul pun ngutus utusannya, ya udah kalau begitu carikan susu susu, minta susu. Sem utusannya kembali lagi, sembilan rumah didatangi susu tidak ada, korma enggak ada, adanya cuma air putih, cuma air putih. Maka Rasul pun ngomong kepada sahabat, eh sahabatku saya punya tamu, karena tamu itu harus dijamu. Ya tamu harus di, dijamu, jangan kemudian ngomong lah, putian, lah. ya wes weslah putian, wah ini roti enggak pas loh ya. Rasulullah pun dia nawarkan ke sahabatnya, eh sahabatku saya punya tamu, saya punya tamu. Ada tak yang mau mohon jamu tamu saya, biar nginep di rumahnya, dijamu. Jadi memang pelayanan pada tamu, kalau kita tak mampu, ya serahkan pada yang lain itu ajaran Rasulullah. SAW. Jangan ngomong tamu, ya saya kondisinya begini, gelem begini, raglemin katola, ini namanya tak beres, tak punya akhlak ini. E, akhirul apa namanya akhirul brave tidak ada, muliakan tamu tidak, tidak ada. Maka sama Rasul. Ditawarkan pada sahabat Sahabat ya sadar diri Podoh Di rumahnya gak ada apa-apa Kecuali satu sahabat ini Satu sahabat ingat Wah masih ada satu paket makan untuk anak saya malam ini Masih ada satu paket makan untuk anak saya malam hari ini Maka berkata Saya ya Rasulullah Ini sahabat melarat pol Cuman masih punya satu paket makan untuk anaknya malam hari ini Maka diizinkan sama Rasul, dibawa pulang. Sampai di rumah ngomong sama, sama istrinya. Tolong malam hari ini, anakmu nanti kalau nangis karena kelaparan, jangan dikasih makan. Nina bubukan, nganti turu. Lelak nangis terus, ya turu dewi. Sudah, tenang aja. Subhanallah, yang namanya sahabiah, istrinya para sahabat itu juga sahabat kan, orang-orang yang mulia. Tidak komentar begini. mas kamu itu memang tidak punya perasaan mengutamakan orang lain daripada keluarganya sendiri, rela anakmu loroh demi orang yang tidak kamu kenal tidak model begitu nih. karena ini sohabiyah itu makomnya sangat tinggi, senang kedatangan tamu, tamunya Rasulullah, iya kita mencabut tamunya Rasulullah, iya, siap Masya Allah, anak rewel nangis siap nangani, ini ibu begini langka zaman sekarang kalau anaknya rewel, kenapa? bapakmu kenapa? itu banyak Betul enggak betul? Ya, ini bukan pengalaman pribadi, bukan lo ya. Jangan dikira pengalaman pribadi. Nah, udah ini begitu nih. Banyak ibu-ibu yang begitu. Ya, Bu ya. Lo ngaku kan ya? Seperti itu. Lain dengan sahabat Siap saya tangani. Tamu diurus. Terus istrinya nanya, "Pak." Tapi nanti kalau tamunya makan, kamu enggak makan. Tamunya enggak mungkin mau makan. Enggak mau dia makan karena tuan rumahnya tidak ikut makan. Terus gimana caranya? Oh, gampang. Nanti waktu pas kamu suguhkan, tolong lampunya patah, Nono. Nanti saya tak ngomong maaf, bahan bakarnya habis. <laughs> ya, bahan bakar habis. Siap. Masya Allah. Terjadi malam hari itu suguhkan, lampu dipateni anak ditidurkan, tamunya makan klondek klondek. Yang yang punya rumah kecap-kecap. Klondek. Masya Allah. Sudah kenyang, lampu baru dinyalakan. Ya lampu di, dinyalakan terus kelihatan kenyang. Masya Allah, alhamdulillah, kelegian sekalian mungkin kalau kita itu ya. Jadi biar tamunya itu man, mantap. Besok paginya sholat subuh, Rasul senyum terus ngomong begini, ya Allah kagum dengan perbuatanmu kepada tamuku semalam. Coba tuh, langsung nih beritanya di langit dilaporkan kanjeng Nabi Muhammad Sallam. Cuman gara-gara yang begini kenapa? Nek sedekah untuk anaknya diberikan untuk tamunya jenengan punya motor punya mobil punya rumah punya tabungan nekat sodako aja mikir pensiun betul loh, betul padahal butuh am padahal butuh am padahal butuh am makanya kalau mau dapat ampunan butuh nekat sodako itu belum seberapa ini nggak ada hubungannya dengan Rasulullah mengecer lo nggak ada lo ya Enggak ada, enggak ada, tapi ya niatnya nyinggung dengan semua ajaan memang. Lanjutkan. Saiduna Abu Dahdah radhiyallahu anhu, Abu Dahdah. Sahabatnya Nabi. Ini kisah diriwayatkan di banyak riwayat. Abu Dahdah radhiyallahu anhu dalam sebuah cerita diceritakan ada sahabat Anshar anak muda yatim, ayahnya belum lama meninggal, mewarisi kebun kurma. Nah, biar aman kebunnya maka dibangun tembok pembatas. Antara kebun dia dengan tanah tetang tetangga Biar jelas loh, oh ini milik saya Oh ini milik tetangga saya Dia bangun kebun itu, temboknya dibangun Bangun berapa meter Gak bisa dilanjutkan, kenapa gak bisa dilanjutkan Ada pohon korma tetangga Itu yang, yang persis Menghalangi Karena judulnya nih, korma milik bersama Di batas tanah gitu ya Rotok masuk gitu ya Menghalangi Proses pembangunan tembok Datang anak muda ini kepada tetangganya baik-baik. Kang, tolong Kang ini pohonnya saya beli saja ya. Biar saya tebang saya biar bisa bangun tembok. Lah kebetulan kok muslim tonggonya ini muslim munafik. Muslim munafik. Tahu ini yang yang nyuruh yang mau beli anak yatim mesti kan enggak punya duit. Duitnya pasti dikit. Jawabannya moh. Saya enggak peduli mau tembok dibangun enggak bisa dibangun pokoknya kurma saya tidak akan saya jual sama kamu. Anak muda ini pun lapor kepada kanceng Nabi SAW. Ya Rasulullah. Saya ini buang tembok begini, begini, begini. begini. Anak masih yatim dia. Terus itu enggak mau jual ke saya ya Rasulullah. Panggil dia. Panggil nih. Si tetangga dipanggil. Ditanya sama Rasulullah. Apakah betul begitu? Jawabannya betul. Maka Rasul mengatakan jual ke anak ini. Jual ke anak ini. Orang itu mengatakan saya enggak mau ya Rasulullah. Ya udah begini saja. Jual ke anak ini. Kamu saya jamin dapat satu pohon kurma di surga. Kamu saya jamin dapat satu pohon korma di surga. Jawabannya. Moh. Terus pergi. Abu Dhabdah yang duduk di situ langsung ngadep kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Tawaran satu pohon korma itu berlaku untuk dia. Atau untuk saya juga. Kalau misalnya saya berhasil beli pohon kormanya. Saya hadiahkan pada si yatim. Oh juga untuk kamu. Nah Abu Dhabdah langsung ngejar si munafik tadi dan berkata. Mas. Mas. Mm -mm, Kenal saya? Oh, kenal. Abu Daya, Abu Dada sugi soalnya. Terkenal. Biasa orang sugi itu terkenal. Ya, kalau melarat itu Akeh Tunggali jadi enggak patik terkenal. Kan begitu. Terkenal ini Abu Dada. Kenapa dia punya kebun korma yang luar? Biasa. Perusahaan korma. Top. Kenal saya? Kenal. Tahu perusahaan korma saya itu perkebunan. Yang terbaik di Madinah? Tahu. Pohon korma kamu yang satu itu saya tukari kebun saya beserta semua isinya. Mau tidak? Wah, oh ya nak to tak tolak ya edan aku. Mau. Kalau saya nolak saya gila. Mau, mau, mau. Mau ya. Deal, deal. Sepakat, sepakat. Ya udah, saya beli pohon korma kamu ya dengan perkebunan korma saya beserta semua isinya, tanah beserta isinya. Nih, silakan. Padahal isinya itu ada ratusan atau ribuan pohon. Wah, budak dah bukannya sedih, senang. Ngadep kanjeng Nabi. Ya Rasulullah. Ya, sudah berhasil saya beli. Sekarang saya kasihkan pohon ini untuk anak yatim tadi. Anak yatim yang semen. Kanjeng Nabi mesem. Terus Abu Dahlian nanya. Kanjeng Nabi. Saya dapat satu pohon karma di surga. Enggak. Terus. Enggak satu. Kamu dapat banyak. Kamu dapat banyak. Kamu dapat banyak. Nabi Rasul ngomong sama sahabat-sahabat, kau minitkan roda. Abu Daud ada filjan. berapa banyak pohon korma yang tangkainya itu menjuntai di sana sini, buahnya bagus untuk Abu Daud. Di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Daud ingat lagi seneng gitu ingat, loh jam segini istri sama anak saya biasanya main di kebun korma. Saya belum ngasih tahu itu tu, sudah saya jual. Lari dia. Abu Daud sampai di kebun kormanya tidak berani masuk. Kenapa? Mokmin Muslim tahu bukan miliknya lagi. Ini sudah dijual. Maka dia tidak mau pohon kormanya di di surga itu kurang. Gara-gara dia melanggar aturan jual beli. mau. Dia nunggu di luar. Teriak mengenai istrinya. Istriku keluar bawa anakmu. Itu semua sudah saya jual. Istrinya keluar. Keluar. Terus anaknya dilihat. Dibuka mulutnya dikeluarkan. Dari mulutnya ada satu butir kur, korma. Abu Darda ngomong maaf ya nak ya. Ini korma sudah dijual sama bapak. Kepada satu orang. Dilemparkan kembali. Butir korma yang dikunyah tadi Kedalam ke dalam kebun Terus istrinya nanya Pak ini dijual ke siapa Itu ada satu orang itu Terus bayarannya apa Satu pohon Satu pohon Kenapa Kata Rasul diganti satu pohon Di surga Istrinya teriak Sungguh mas perdagangan yang menguntungkan Bener kamu hebat kamu Bojo model ini Iji lapor labor karaku Paham maksud saya, Bu? ya eh, Ini dilaporin sama apa namanya swa? suaminya seluruh hartanya disedekahkan dapat satu pohon korma, bukan dia marah. Kamu ini bagaimana, Pak? Ini ditukar cuma satu, Pak. Ini kebun kita terbaik, Pak. Anak kita doyannya main di sini, Pak. Hobinya main di sini, Pak. Enggak begitu, enggak. Yang laki seperti Abu Dada juga enggak ada. Yang perempuan seperti istrinya abu dada juga sudah tidak ada. Kecuali yang ada. Maksudnya itu longkoh banget gitu loh ya. Longkoh banget. Saya mau nanya ke penjenengan semua. Kira-kira si Munafik tadi bodoh atau bodoh pol? Coba jawab yang yang keras. Bodoh atau bodoh pol? Bodoh atau bodoh pol? Mirip jenengan. Ngapun tentulah saya ngomong begini. Tawaran Rasul, pahala-pahala sedekah itu banyak. Diganti istana, diganti sepuluh kali lipat sama Allah. Bahkan Allah perluahyukan mandalat yukridul Allah akordon hasana. Siapa yang mengutangi Allah? Allah ngomong gitu. Bayangkan ni, nanti akan Allah lipat gandakan. Ditawari Allah, Ditawari kanjeng nabi. Jawabannya, moh. Itu jenengan sama. Saya juga sudah mengakui. Jika akan mikir kagak mikir, enggak berani nekat dalam sedekah. Berarti kita sama orang yang bodoh atau bodoh pol. Cukup kebodohannya sampai malam hari ini, pulang dari sini buktikan Anda tidak bodoh lagi. Paham apa maksud saya? Paham kan? Rubah diri kita jadi orang yang hobinya sada sedekah. Enggak ada judulnya orang melarat gara-gara sedekah enggak ada. Enggak ada. Justru orang yang saudaka itu selalu selamat, selalu tertolong, selalu dia mendapatkan. Lu kadang ya, kadang. Memang hartanya habis saat itu. Bib, saya udah sedekah. Kok hartanya saya habis? Eh, subhanallah. Sepuluh tahun kemudian anaknya jadi konglomerat. Ternyata Allah gantinya bukan pada dirinya. Diganti ke anaknya. Ya, diganti ke ke anaknya. Diganti ke kecucunya, Diganti ke kecicitnya, Terus begitu. Karena janji Allah dan Allah memberikan gantinya itu tepat gitu loh. Di dunia dikasih, di akhirat di, dikasih. Paham ya? Udah usah panjang-panjang. Udah jam setengah sebelas. Ya, nanti yang berminat rekaman ceramah ini Jumat yang akan datang silahkan dibeli. Jangan pelit-pelit lagi. Ya, terus disebarkan luaskan Insya Allah Barokah Insya Allah man, manfaat. Ini Amin Amin Bubaria atau Amin beneran? Amin itu ada dua, amin mengaminkan doa, ada amin keindang rampung, keindang bubar, ada itu. itu. Biasanya kalau ada orang sambutan ya, uh, hadirin, jamah, amin, amin, ngasih, mandekoh, mandekoh gitu. Tapi amin, amin. InsyaAllah tidak, insyaAllah amin betulan ya. Ya, Nanti kita akan baca gosidah yang biasanya, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Sebelum itu, ada beberapa pengumuman, hadirah pengajian akbar dalam rangka tahun baru hijriah bersama Habib Novel Alidros Solo dan para masyayikh dari Surakarta, tempat di Serambi Masjid Darussalam Kacangan Andong. Hari Selasa Wage malam Rebo Kliwon tanggal 11 November ya. Waktunya ba'dal Isya. waktunya ba'dal ba'dal Isya. Ini sama ya, ba'dal Isya jam 19. Kemudian eh, pengumuman yang lain Hadilah pengajian Rebu sore Di Masjid Ar-Rodoh Rebu besok adalah Untuk ibu-ibu ya bu ya Pembacaan Maulid Simtuduror Ibu-ibu Rebu depan ini ya Ini sekarang Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Sasa Rebu, jam 4 sore Kalau ada yang mau ikut Kemudian hadilah pengajian bersama Habib Novel bin Muhammad Alidrus Hari Senin 10 November Ba'dal Isya Tempat rumah Bapak Haji Suyanto Sebanlor RT1 RW6 Pasiban, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, dalam rangka tersyukurun kepulangan haji. Kemudian yang lain adalah berbagai macam permohonan doa untuk yang sakit, yang punya hajat dan lain sebagainya. Tidak saya bacakan satu-satu, kita niatkan di dalam doa-doa kita semuanya itu sudah masuk ya, insyaallah. Yang terakhir pengumuman dari saya hari ahad insyaallah 16 november jam enam pagi ahad 16 november jam enam pagi jadi ahad seminggu lagi ya ahad ini ahad lah lagi insyaallah kita akan ngecor lantai 2 musola roda jannah akan ngecor lantai lantai dua jangan jangan nanya bib sudah siap semuanya sudah disiapkan allah belum saya ambil sudah disiapkan allah belum saya ambil. Sebagian belum saya ambil sudah dikirim. Ya pasirnya butuhnya sekitar 15 truk. Alhamdulillah sudah saya ambil satu truk. Sisanya menyusul. Ya sisanya menyusul sambil jalan. Saya yakin nanti 16 November semuanya sih siap. Insya Allah lahaulah walakuata illa billah. Yang pengen ikut andil dalam bentuk apapun terutama saya butuh tenaga bapak-bapak, mas-mas, hari Ahad 16 November untuk ngecor. Jadi dijadwalkan dari sekarang yang ingin ikut andil nanti selesai majelis ini silakan daftar di depan kantor. Ya silakan daftar di depan kantor. Misal saya mau bawa 10 orang, saya mau Bapak 20 orang, saya butuh minimal 200 orang. Ya saya butuh minimal 200 orang. Nanti yang jenengan yang akan yang akan menempati di situ khususnya di lantai 2 adalah ibu-ibu. Ini bangunan milik bersama makanya saya ketika ditawari ngecor pakai mesin yang besar itu saya tolak. tidak saya ingin ngecor ada kebersamaan dalam ngecor. biar lebih ada ruhnya ada semangatnya seperti dulu kanjeng Nabi saw bersama para soha sahabat. Nah nanti yang pengen ikut andil ngecor silahkan daftar. yang andil lain-lain silahkan diurus sendiri ya. jelas? jelas. Alhamdulillah. Kemudian yang super terakhir ya terima kasih. Atas semua bantuan Atas semua kebaikan jenengan Kepada kami-kami yang ada di di sini Sehingga majlis ini Bisa berlangsung terus dan semoga Bisa istiqomah ilayu milqiyamah Amin Allahumma amin. Bapak ibu sekalian Saya minta tolong Nanti selapan lagi Kalau pas malam Sabtu lagi maulid Maulid malam Sabtu lagi Saya minta tolong jenengan sebelum berangkat Minum STMG Minum ST MC sampai di sini gunakan STM-nya untuk bengak bengok solawatan. Jangan sampai nanti solawatan justru menikmati sih yang solawat. Jadi jadi pendengar tapi nggak ikut ke kamit ini. Saya ini walaupun gerok tadi kan bengak bengok gitu kan teriak-teriak. Ya Habibah Nabi Sallallahu yang diteriak di sini, yang di sana cuma nikmati. Oh abio gitu ya. Jadi harus ikut, harus ikut teriak, harus ikut solah. Solawat gitu ya, apalagi ya Nabi Salamalaika. Itu harus bareng, bareng, bareng. harus bareng-bareng. Nah kita buktikan di sesi terakhir ini kita akan tutup dengan doa, ya, dengan doa, jenengan teriak semua nanti bacanya ya, tapi jangan false, ya teriak tapi yang sesuai dengan ira irama. Mari kita tutup dengan doa Ya Allah Bihah, Ya Allah Bihusnil, Qatima. Sebelumnya saya akan baca satu doa di sini insyaallah ini doa ismullah azam semoga hajat-hajat jenengan hajat kita yang sakit yang butuh kerjaan yang butuh jodoh yang butuh anak keturunan yang butuh selesai masalahnya terwujud hajatnya semoga terwujud dengan pembacaan doa ini amin Allahumma amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin miftahi babirahmatillah hada ma fi ilmillah صلاتاً وسلاماً دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نسألك بسمك الأعظم العز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أقيت ونسألك بوالك الكريم أكرم الوجوه وعز الوجوه. يا من أنت له الوجوه وخضأت له الرقاب وخشأت له الأسوات يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ملك الملوك يا من هو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وبكل شيء محيط يا من لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في العرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين نسألك نسألك أن تغفر سيئاتنا نسألك أن تغفر سيئاتنا وتبدلها بحسنات يا أكرم الأكرمين ويا أجدد الأجودين يا إلهنا وإله كل شيء إله واحدا لا إله إلا أنت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الختامه يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الختامه يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه يا الله بحسن الخاتمه اشراط ادبي بهم نار الجحيم الحاتما اريد مصطفى والمرتضى وابنا وما وفاتما وخديجه الكبرى التي هي للبعله فاطمه وبعائشة عائشه ذات الجمال أمي من كل حال سالمة وبحاك جبلة طاب بالغسما وبها قيم يزر الجلال وبصلا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 وَمُطَّلِعَ عَلَى سَرَائِرِي وَنِيَّاتِي اقْضِ جَمِيعَ حَاجَاتِي وَاغْفِرْ ذُنُوبِي وَسَيِّئَاتِي وَتَجَاوَزْ عَنْ خَطِيئَاتِي وَزَلَّاتِي وَتَقَبَّلْ جَمِيعَ حَسَنَاتِي وَسَامِحْنِي فِيمَا مَضَى وَمَا يَأْتِي وَاكْتُبْنِي فِي دِيوَانِ سَادَاتِي وَاسْلُكْ بِي سَبِيلَ نَجَاتِي فِي حَيَاتِي وَمَمَاتِي Allahumma inni tamiu fi atak raaghibun fi ridak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk wa bi sabila hudak walhiqni bi asfiyat wa sallallahu ala terima kasih silakan pembagian nasinya dilanjutkan lain waktu kalau lagi baca ya Allah bi husnil jangan keluarkan nasi dulu atau makanan yang lain kita fokus doa hadirin Bapak Ibu sekalian, uh, pengumuman dari saya. Bagi para pengguna XL, pengguna XL yang pengen ikut andil membantu Masjid Ar-Raudah caranya gampang. Jenengan ketik ketik SMS HABIB angka 1. Habib angka 1. Jelas? H A B I B angka 1 kirim ke 1818 habib 1, kirim ke 1818 itu untuk daftar RBT Asma'ul Husna RBT Asma'ul Husna jadi nanti kalau ada orang yang telpon jenengan jenengan dapat ganjaran. Kenapa? Karena orangnya dengarkan nas aluka ya man sampai akhir itu. Seterusnya suaranya Ustadz Ali Ma'sum Ma itu ya. Jadi Syekh Ali ini suaranya nanti kalau kalau ada orang telepon yang muncul suaranya Syekh Ali ini ya. Kemudian kalau memang pengin yang lain Habib angka 2. 1818 Habib angka 2 itu nanti RBT-nya Ya Habibana Ali Shallallahu Ya Habibana Ali Shallallahu tergantung jenengan masing-masing. Tolong diinfokan kepada semua temannya ya kepada semua temannya biar RBT-nya itu dapat pahala. Jangan RBT yang enggak cetok enggak enggak ceto, ya sehingga yang dengar juga pu, pusing dan lain seba, sebagainya. Jelas? Nggih, makasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Silakan dihidang dihidangkan dan dimakan hidangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dia tu sebenarnya habis cerita Alex Hamilton cerita dia tu macam nak buat Thank you.